ولا تدع مَعَ اللَّهِ لَهَا أَخر لا إله إلا هو كل شيء له لكن إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون